ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجر حسن ما كفينا فيه أبدا ويُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدَا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِأَبَائِهِمْ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 أو الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا أتينا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا فضربنا على أذانهم في الكهف سنين عددا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 ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئتم منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم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 أيها أزكى طعاماً فليأتكم برزق منه واليتل الطف واليتل الطف ولا يشعرن بكم أحد إنهم إن يظهر عليكم يرجمكم أو يعيدكم في ملتهم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 وَأَتَلُمَا أُوحِيَ إلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِيْلَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا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 لا لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على ال أرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا